الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا a <laughs>